نطالب اننا ننتهى من الموضوع به يوم تاني به ما كان لحال التص المحترم انسان محترم او حيوان محترم او حيوانات محترمه كل حيوان حي محترم اذا ما له حقه في الحر والحر حيوان الماء المحترم كالكلب الكلب الشعبان بني في الجسم كما كل ما يقتل في الحنج والحرم حيوان غير مفطر اذا نحتاج للشرب الى حيوان مفطر اذا يمتلئ استعداد هذا الماء شرعا اذا مع الماء ولكننا ننزع كما نقصد الى التلوث هذا الماء شرعا انه معلوم شرعا لاحقا وعود ولا نحتاجه لتنقل انسان مصطلح او حيوان لا ان يكون هذا الصراخ له خبرا بد ان يكون مطهرا مضحر من قبل طاهرا من قبل قليل من يكون مطهرا ولا مستعب لا يكون قادره يكون غيره مستعمل وزجعنا في ما هو السراب المستعمل عرفنا أن المستعمل تأذفت والأشبع من السراب المستعمل فقادره السراب المستعمل خمسان وإشترا أفراشوا سنعات جيلي سنة وكأننا نتعب بالصالح لكي الله تعالى عنها ويكون شخصادي بالصالح من أمور كياتي ويكون في je terazemu على عدم ale adem nie adem, ale terazemu on istnieje, ترتب على عدم الاعتدام، لكن إذا وجد لا ترتب من عليه، لا ترتب على وجوده، وجود الشارع ولا يوجد كشو، وجود الشيوخ ولكن لا لا لا تعلم، لا يوجد أكثر، لانه يوجد من الأركان والذات التوسع، وجود الشو وجود واحد. لا يعلمون ما ولا على وجوده ودينه ولا لكنه لكن على على نعديات. أن يمكن على ما أقول، ما الثلاثين. أن الله ينصد الله عليه وسلم علمهم دمهم في أبقى فيه حتى هو فيما قبل جديد علمهم دمهم وعلمهم في إلا لا على فبيل. ليكن مبيحا للتمام ولكن من عدم الماء او نور العرق في او مره كذلك المرض لا يكون مرضا مبيحا تمام لكن المرض خار ذكر الخار والمرض الخالص ما هو المرض الذي ينجح السيام المرض الذي يخرج من الشخص من دماء وتخرج من داره معه من سهاد وذوق الروح فوائد النفس يعني او فوائد ام اذا استعملنا الماء فالعضو فتره او حقر له شيء فاحش اذا كان هذا العضو من الاعضاء الظاهره اعضاء انك الوجه والذراعيه تطلع عند المهنه اذا كان من الاعضاء الظاهره ويحصل باستعمال الماء شيء فاحش شيء يعني عيبا شيء عيبا ده حقر عيب في عضو ظاهر كان ذلك مريحا ليستيام وكذلك تأثر برق المرض إذا كان على المرض أو تأثر لا هذا لا مجرد فعل من النار كما يظن بعضهم. يظنون أنه لو كان النار باردة سيم لا إنها كان الماء الله تعالى الله ماذا لم إذا على الدعنال الماء المرض ماذا أترفه البرج هذا العب هذا أو شيء المتاحي شيء المتاحي في العب كل هذا لم الداخل مرض مرض مرض مرض أنفع تعليق غير بذلك القبيلة مرض إذا نطر ومجرد الألم لا تتركبه عليم مشروعيه الاستيام مع رجل لكن اذا تتخم هذا الماء إن تتخم أما إن تركبه على الاستيام هذا الماء المرض فإن ذاكي استيامه مكيفة استيامه مكيفة مثل أنا أظن أن تذكر هذا قيلة هذا البصد أنه مخبص وأنه بديل من عجل المال وأنه غلام والذين طهاره ضعيفه طهاره ضعيفه هذا اذا استخدمه ايها في الكفر الشافعي طهاره ضعيف واحد من نشرات وجود العذر بسفر يعني ليس معه ماء او مرض ما اثنان ودخول وقت الصلاة يعلمنا انه مجيزا تينام قبل دخول وقت الصلاة لا عزة بهذا السلام التأخذ إنما يكون بعد دخول وقت الصلاة لأنه عند تقضي الناس المثل تتأخذ تتأخذ قبل وقت الصلاة قبل دخول وقت الصلاة لأنك تتطار الآن ليس فقط بالانتظار حتى الموازن أو حتى وقت الصلاة لن ستطلب بأن تبحث على أيضا. فلا يجوز أو لا يجوزين لأنه فيامنا بكل رب لا نعلم أداة يعني الأعلامات الكونية التي جعلها الله تعالى تلبط في وجود الصلاة عليك كما استعلم وإن شاء الله بعد أن نتكلم عن هذه العلامات الكونية الشمس شروء الشمس في كبد الثنا جوانها عن هذا الكبد غروبها غروب سقطها أو جوان فيها شروء الفجر الصادق ومعناه معنى اقتراب السمك من الياقوت هذه علامات كونية إذا إذا حضر وإذا حضر في الكلام غالبت عليك الحلوات الخضر لأيه وليس لديه أجاب لأنه مردونا المهند مهند في مكان ليس فيه مهند مردونا نفي المهند إن دخل وقت الثلاث فنشوري عالك من الثلاث في, في, الكلام في, الكلام. في الشرط الأول فنشوري الثاني قد حصل وهو المطول الوقت فعناه حين يكون لا قبل المال الصلاة واجب موسع هي الان انا, أنا وقت الصلاه والجماعه من ان احضر الصلاه واجب والطرق حتى الجماعه من سأل يعني، إيه اللي طلب الماء وبعد ان يأكل العذر وبعد ان يسحو الله السلام ينبوا عليك ان تطلب لعاف إذا لم تتيقن فاقد بك لم تتيجل فاقد إذا تطيع Access إذا میں قد$لبي بقليقة شعب أمتب oportun ، عندما لا تتيقن إذا تكتخل Noize لا غير موجود يجب عليك الخروج منك لكن إذا فقط الماء فلا طلب وإنه يلقى تعطي الحق لا يلقى تعطي الحق لأنه يلقى تعطي الحق إذا عدم الماء لا وطلب الماء في طلب ما يطموه لك المكان المتتعى الذي ليس في العواد يطموه في مدى نظري يطموه في أي مدى يعني هذا في الهدى مثلا في طلب ما لا يطموه في حدود نظري من كل جهة من الجهات الاربعه يطموه في حدود نظري إذا كان المكان ممشحا إذا كان المكان المتتعى إلا عرافة تطموه النظر ده يعني أدخل مسافة يعني المساعدة روية السهل نظر المعتاد طبعا مش نظر الضعيف ولا نظر فوق المعتاد القوي نظر المعتاد من هو يقدمونه بما يجارب احدهم تأمله يقع فيه موضع مد بطري مد بطري هذا يسمى بمساعدة غير هذا هو المكان الذي يطلب فيه المال لا بلا حدودية أما إذا كان هناك عوائق من جبل أبتلة أو هبوة أو نشارة سيطمع أن يرقاها أو ياتي خلفها ليبحث عن الماء قبل استطاعها بقبل استطاعها وهناك تطوير كثيرة لا فيها هذه المعجزة. قال تعذر الزمالي وقد عرصت تعذر يعني بعد قد قرضناه ووجدناه ثم تعذر علينا استعناؤه قرضناه فوجدناه الحمد لله تعذر علينا استعناؤه او في بعد بعض الطرق ان تعذر استعناؤه قبل القرض قبل القرض كما قلنا لانه من تجور المرض المرض لانه نحتاجه لحيوان داخله او اعوذ اليه خطر العوده حاده يعني اعوذ للحاده اعوذ بعض الطلب يعني عطرت الحاده اليه بعض الطلب لان كنا نحتاجه من اجل الشرق. ولو كان لغيره ولو كان الناس وصل الأرض الشارع أو بفضخ الإسلامي أن يقول لك إن كنت في رفقة تظرم أنهم قد يحتاجون إلى هذا الماء فلا تتوضع بيك ولا تطعب بيك بسيارك إن وصل الأرض إلى أنك تظن أن رفقتك تحتاج إلى هذا الماء حتى لو لا يصديك بذلك فهذا كاتب في أن الجدل محصة ودية ويكون الثاني مصطعيحة رغم ان ما الله ورغم لم بيطوبه أحد فكنا لو كنا نحتاجه لحد إنسان أو حيوان محترم وقال أمري أنه لو ضمن أنه نحتاجه فقط لو منا أو وجدنا فقط نريده أو حيوانا نريده مختار بل ونظرنا أنه يحتاج الإنسان المختار وهذا كان في عدم نعمال نعمل إذا كان هذه السلوط الخمسة قال له الغلاو فإن خارط او رمل لم يجد فلا بد ان يكون التراب صغيرا مطهرا صغيرا لي مسانا هذه سهله انتظرا ان يكون غير مستعمل كيف يكون التراب مستعملا ولا تحكوا حينئذ السلام به عندما يستغفر في فهارة عندما يستخدم في فهارة في فوق يستخدم في فهارة في موضعين موضع الأول هو ينه الذي الثاني في التسليد مش فقط الأولي اي بغطي أي مجالة الكهبية مجالة الكهبية هواني يكون لسجع مرات حتى نفسك تراث ولكنك في اكتر من نجازة او القصد ما فيه. في استيامن فهذه تراث حتى لو كان طويرا في الهدي فهو غير مباشر او, المباركة المباركة. أو لا التراب لا بد يكون في حلب الترابيه يعني لا يكون في حلب دامده فلا يكون طفلا متحجرا التراب اذا تجمد صار طفله, طفلة هذا لا يصح به او لا يجذب به السلم لا بد ان يكون في الحلب الترابيه ولا بد ان يكون لهم غبار فالذي اخترط بغيره لم يجذب فظل الجسر هو الجبر الجبر هو الجبر تلعه معان المخار فها الجسد او الروم لم يدديürü بي لكن يددي التواهر من الهم المبين بشأن يكون نحنة غبر يدني لما كان له غضار من التراب فارت تعالى تيمنا صعيدا طيبا تنسحب جهوده وعيدها فانه صعيدا طيبا أي ظاهر وضوحه وهذه من تلعي الشعر العظيمة طوبى لي امن المرقومه سيد السلام طوبى لي امن المكرم صلى الله عليه وسلم وجعل السبيه فاضما ابن وداع تحل بنبي القره ونصفت الله التي تشاهد الطوع في الارض عليه من هذا النبي الكريم من أو في هذه السندار. اضرب طاوء أي ناحية له من coel mutiemin, ale cud cud teryminisصلاة, zaraz nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, الأح beispiel أحد أمواع فردي سنبت يوما Faqd هنا وليس رودي ب Son هو هذا ا추خ Summit منصلاق يوما عدم حتياف سن Natalach هل عند عدم היاب هاه ياتقا بمقيذ مقصيبة ليس كمال الزداء اذا هو forever هو معروف تاروق هو من اذا من لا. في هو بحضير. لا يستقعك لايش ضرب الضرب لا عندك ينم بالمعنى انك لن توقع يدك فقط وعالك التراب بجذبك كحياة لايش محطة ان تضرب لايش في ان الغبار لا ما مدام لهم غبار نعم يا ايش جماعة ما ايه ولكن ماذا في <تصفيق> سياره مره واحده استعمل وان استعمل لم تعمل باش لا يرفع الحبل اضطراب المستعمل لا يبيح الصلاه لذا لم يجد لنا ان نستعملا اضطراب المستعملا كان لا هذا عشان داع الجنس تكلم جيداً صحيح الطهورين يعني العادم للماء والاكتراغ لو دا نصلي الوقت ثم بعيد الطهورين أي الماء والكتراغ نصلي لحرمة الوقت ثم بعيد إذا هو ما؟ ماء لا يوجد يمتعماله ماء المتلزسة ماء المتعملات لا الطهورين تراب ما زلنا نعمل، ما تعرف؟ ما زلنا نعمل، نقولي كل يوم نقولي هو يوم كده كل يوم نقولي. كم؟ هو عارف انه بسيطة تكلم عنك هذا من العيون التفضل النطبال يعلن المستاذ يقول انه اخلا هو بكداً. انت مش فاهم عين ايه انت؟, انت لو مش فاهم انت اعتقد انه هوش انشاء من نفسك انت مطاعدة على انتبا تتعلم معلم نعم نعم المستطيع من المجاسة هل مش فاعدة هل هل يشتركوا له ان على جاساتهم من السلامة طبعا اشتركوا له من الصلاة يطلع. لكن هل الصلاة كنا يعني عن الولوء عن الهد بذيل عن جد, جد من العضو لا يصريه كما لو كان الجديرة أو السرطاء أو الطابق أو رحمة أو الشرطاء يمنع كل الماء يمنعه يعني هي, هي مفكرة في شخص عجم الماء على او على زفنه او على صوجي الذي يكتر به او رفع نجافة الى صغارة لرفع النجافة احتاج الى صغارة كيف هرفع هذه النجافة كيف نوزينو هذه المدة اذا حلقة او هنطلق اياما بكفل ما ونطلق النجافة ينحق لحفر يطلق النجافة وقت او عدم يوجد الماء ويأخوة ويأخوة المرات عندما يأخوة الماء ويجيد المدينة ويصدر بل في الوقت الصدي ولو بالنزال كما سيأخوة الماء يكون مدينة معه. الماء الذي يقع فيه الحال وعيدة انجة الشاكرية والطراب هو مقام غبار يجل ما من الأرض الشيء نابت من أصل الشيء الذي من الأرض نرجع يعني أنه يدري كأخذ يعني الذي هو من اصل الارض وله غضر كان له ولذلك نقول ان نذكر التالكية هنا في هذا الوقت لأن الضرب لا يزن على به ولكن يجب أن المالكية ضربوا عليكم تتأمون هو أن يأخذ لان بشيء من مضايقات لا هو من ذلك يعني وربنا رمى نقطه رغم انك يتبعين الصلاة هذا على من السريعة بالطلاة لأنك أنه يجعلك ورغم أنه يتبعين مرة أخرى ندل على هميثها للشعير للشعير الوحيدة التي تقولها فكثر بها عقبة الصلاة نعم طبعا. انا اعادة وانتيني طبعا لكا لان مجا لم تتمنى الفرد افتراب المطبعين من يجب ان مدينة لله تعالى ولمدينة لله, لله تعالى من فرد لا يجب Wszystkie to ومسح بيديني مطلعاً بفعلي ومسح ومسح مع المطلعيني تكون مع نقل السراء هو تعطل صمت صحيحنا ومطلعك رؤسنا مهمة جداً وهو نطل. لابد ان ينفر السرار يعني يعني لا يأتي يعني تقف مثلا في مهات في حين عليك السرار ثم تحرك يرضى ان يكون اواحدون ذي عليك السرار فتنوي تم أفوالها. ثم تم تحيا النية حصلت، ومش حصل، ومش حصلت هذا كافي مستقبلنا، لا بد من لا بد من النص. النص هو من أكمل، من أكمل شيء لا والنية تكون عند أول الوادبة، أول وادبة والنص مع النص بعد المطورة يمكنك أن يمكن في الناس في الناس تبدا أن تبدأ في الناس أن تبدأ في حالة ثلاثة اللي إيه يأتي على وزهك ثم تحضر وتبني تبني وزهك يمكن ان تأتي من الهواء تنوي تنقل وتمسح وزهك وتنفح عندما تأخذ مرة بيوجه. مرات البقرارية لكن ان يأتي على ذلك، فكان متدرد ازلائي من النقل النقل يطرد فيما من الهواء عليك احدهم من مات. مات. من هنا النقل النقل من تكون مع النقل مع, مع اول الجاك وهو هو النقل هي مسح الوجه ومسح اليدين فلا بد ان يكون مسح اليدين ثانيا بمسح الوجه هذا وثبي هذا وثبي وللابن الاخير ابن القامه والرابع في عدل اخرى لكن الترتيب لا يشترط النحل الترتيب يشترط النحل الترتيب مشترط اضبط من اركان التيمم فوردتم في المدح لا في النصف فلو انك ضربت بكفيك التراب هذا منين نعم كيف وضع الحائط فضربته بكفي معي هل لي تزيد في النصف الصوره المفترضه اقل من الموقومه معا انني نقلت التراب معي لما تحسوا بحريمة وضعية اثنانية ذراع حضر التأثير ولا نحسوا في النقش حضر التأثير في النقش يعني ذراع حوليات بعد الوضع هذا صحيح رغم ان ليس لك تأثير في النقش كان متذابنا النقش اللي لا يدوم متذاب لا يدوم عدم متأثير في النقش يدور على التفتيت المتحدة الأنفحالية قبل ويسيب هذا بطن في عبره للتفتيت المنفور للتفتيت لا تفتيت النتح لرقب يدياً ويدياً متجاملين اليمنى اولا ثم اليسرى ومتحت من اليسرى مدرسة دي فرسائل تحت متحت مليوك تحت متحت مليون يدي لا كأنه تسديد في مطلعه تسديد في المطلع تسديد في المطلع وعلى هو واحد التسميع بسم الله البديون على مستوى يعني من هناك والات التي تبحث في الموضوع عدم التفويض بين الرؤي بحيف يجب المطلوب اخيرا يحذل المطلوب لاحقاً. هذه هؤلاء هذه المولاد المسلومة في موضوع عدم المسلس بحاجة نذكر المسلومة أكيراً قبل الشروع في المسلومة الأحيان ماذا نقول في المولاد المسلومة هؤلاء في الزباب نفترض أن هذا الثراب عبارة عن هذا نفترض الثراب ماء نفترض فهل كان سيدفع الوجه لو كان عليه الماء قبل, قبل ضربه او مسح الزراعين لو كان هذا الطراز الذي ان مسح فيه لو اضطربناه ماء وكان بحيث اللون فتحنا الذراعين اذا كان الماء الذي على الوجه قد جف قبل مسح الزراعين فنكون قد تركنا قمه الموالاه الثلاثه فنفضل ان هذا راب نجعل وجه ماء ونرى هل كان هاجف قبل مسح الزراعين وكان هاجف فقد فرقنا سنفضل لا غير صحيح لكنها تركت سنفضل مواجه نفضل هذا الشيء وقال بمنسوح موضوع يعني هل هو موضوع هم هرق هل كانت تتجد قد غطى بالليل لو كتب اني قد غطى بالليل فرحمن ترى في مثل في المنسوح كانت هو الكلمه الموضوعه ولا وهو عقل في الموضوع في كانت هذه السؤال ان كانت هذه السؤال ستقول الولاء غير صحيحه وقد تردد كلها من سكون الهدوء او الثلاثه قال والذي يسكنك يوم يجب أن تا... يجوز بغير الهدوء يا من استوى في صلاة الظهر في الصلاة لا من جاء الظهر يا من جاء ولا هذه النية العامة تنفع في كل شيء تنفع في القرآن تنفع في القرآن تنفع في قراءة القرآن, القران الكريم تنفع في مثل مصحف الشريف تنفع في عند تبيح المرأة النساء الحنيدة ولكن يبقى أقصى ثمن يجمل ذلك ولكن لا يجب عليك ان تبذل سوف ثمان مسر للماء في الزمان والمكان كل شيء له ثمان مسر في الزمان والمكان والماء في الازهر الان له ثمان مسر وربما زمن يتغير بالمجرد بعد ساعه يتغير فالثمن المسر في الزمان والمكان هو الذي تقارن ان كان معك الان ان تبذله لشراء المال و لا يجب لك التهامه حينئذ موجود الماء الذي يجيب لك الثياسة يعني ان يكون الماء غير موجود او موجود في زيادة على ثمن النصر دعم يجيب ويقع الماء الى كل حتى القاتل القاتل من انه فقط تحريفه في الوضو. لا يجب تحريفه لأنه لا لكن عند القيام لا بد من خلع القاتل عند مدش الزراع عند الضرب لا يدب الخلق عند مدش الضرب لا يجب خلع الخلق يجب وخلع الخاضر عند نفس الزراعي لانه يجب بكون السراب الى كل شيء في الزراعي وفي الولد والسراب لا يدفل لو يتطور ان يدفل في الخاسر لكنه ما يتطور فلا يجب ندع الخاسر في الموضوع يتنفل يتنفل يتنفل يتنفل يتنفل في اول فعله قصد الشيء مختلفا بفعله مصاحبا لسانه يعني في اول الذي معنا الان يجب ان تصحرني ان تبدا النيه من, من أول النقل الى ان يبدا في مسح في من تحمي لابد ان تستمر نية في التيامة من أول النقر إلى الياب داخل المنزل نعم نعم لابد حتى آخر الكامل لا يشترط الاستسحاب لا يشترط الاستسحاب لكن حتى لو يسكي فهو محنوم على اليسر الدين نعم لا في حال في لك. ثم هناك كذا وليس في أثناء الصلاة ليس في أثناء الصلاه. لذلك تبدأ الصلاة عندما تنتهي من رأى الله أكبر إذا انتهيت هل... من رأى الله أكبر فانت الآن ما الصلاه. اذا الصلاة إذا ورايت الصلاة ورأيت الناس وكانت هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالماء لا يضر رؤيه الماء انما تضر رؤيه الماء اذا لم تكن في الصلاه اصلا او كنت قد بلغت الصلاه وكانت الثلاث بما يصل فرضها مما لا يصل فرضها مره قالوا مما يمكن التياس رؤيه الماء في غير وقت الصلاه ما هو وقت الصلاه يعني بعد الراس الله اكبر فالذي يفصل السلام رؤيه الماء في غير رفض الصلاه يعني قبل ان تبدا قراءتهم قبل ان تقول الايه املك الله اكبر او الله أنت في الله رايت الماء لكن لا أنت إلى تفسير الايه في صلاه انت الى الاهل في الفلسة. متى تكون الصلاة عندما من الله من قبل ان تكون الصلاة أكبر الله أكبر أو في المراغة عند الكلام من ذلك فأيت الماء لكن في ذلك فأيت من الله اكبر ورايت الماء لك تقصير هل هذه الصلاة مما يقصد فرضها في لا هل هذه الصلاه مما يسقط فضلها بالتيامم او لا لان هناك صلاه لا يسقط فضلها بالتيامم بمعنى انك تصلي بالتيام بعدم الماء ثم عليك ان تؤيد بالصلاه وهناك اخرى هي الصلاه التي تكون في محل يضرب فيه الماء لا تتيامم بالله لحق الناس ضعف لكن هل, هل هذا المكان الذي سيؤمنت فيه يضرب فيه الماء او لا وحاول وحاولة في تحت فماذا نفعل؟ لكن الاظهر هذا مكان يغلب وجود الماجد ام لا؟ يغلق موجود الماجد ايه؟ بعد استكمال الشرار انت هذه الصلاه التي صليناها بتيمم في مكان يغلبه به البيت يجب عندما مره عندما يدرسها فهي صلاه صلى لحرمه لا لست تفرط يجب علينا مره اخرى ان نتوضا ونطيع النبي بالله وكذلك في السفر رغم ان السفر منظر أخذ الماء، لكن هذا قد يكترون في أسنان الصلاة في مكان يغروه طوب الماء. إذا ذهب إلى مكان قطر أو حضرا في مكان يغروه طوب الماء فيه، ومن علّ الماء في هذا المكان، وسيمنع تبعاً لسمايل صلاة التراحم، ومكان التراحم، فإن عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى. إذا أكذب أحد الصلاة، سيتم ولا يُقبل من فاذا وجدت الماء في اثناء هذه الصلاه بطله يموت انك لست صوره لان هذه الصلاه افضل تسعينها بطله هذه قلنا لا يقصد بطلها في مصلي لحرمه الوقت فسنعيدها شئنا او بعد ان تلم الدماء طبعا وجدت الماء الان وجدت الماء اثناء القرار الفاتحه اثناء الوصول اي وقت قبل السنة. يمكنها يمكنها دلعي يمكنها دلعي يمكنها محملية. محملية. لا يوجد الماء من نادر التحكيم، ولكن لا لا أستطيع لا أقول شيئا، فضل الصلاه أن لا أقول شيئا، الله لا تحذير لا تحذير من نقطع الباب، الله طلق سياج لا تحذير الكلام، الله، لا تحذير ويحرم عليك بالمناسبة وهذا يعني لا يحكم تنبيه عليك يحرم عليك ان تأتي بشيء من حركات الصلاة وأنت غير مطلوب إلا انت تعلم تعلم أحدا لما شيء مزاجد ذلك لا بد أن تردي حركات الصلاة لأنك لانت في الصلاة لكن بعضهم يتقل في الصلاة إما أفناها الصلاة بل أنا طفل. هذه ليست من في الداخلات تتعامل أفناها بعضهم في الصلاة وأثناء الصلاة يتذكر أنه ليس متوضع يتذكر أنه محذر على الأضرار الأضرار أو يحذر على أثناء الصلاة فتحرض أن يقوم من الصلاة فيقوم من الصلاة هذا الحرام الان هذا الآن مرتكب من الحرام سواء كان من فردا أو إماما أو رسوما مال ان لأسيا بشيء أن يطلع الكثرة على غير المتوضع أن الله إلا أنه وتتعلم الناس فالنجع لكنا نجع تؤدي حركات تمثيلية فقط لكن أن تطلي بغير وجود حرام لأنه يجب عليك التجوز فوراً ويحتاج الأمر إلى ذلك لأن الصلاة الضوء فالآن الذي معنا شخص توضأ في مكان يستفر في سفر أو في حضر يغلب فيه وجود الناس لكنه بهذه المحفظ الثالثة سمع من الناس في أننا وصلنا في أثناء الثلاث ولا الماء لكن فقط ودر ولو ترحم الماء لا يطرق فقط لا يطرق سيقفن من الماء، بل ولو ترحم الماء فقط أيام الماء كله هذا من دينا على الماء فكبت عليه وما به وخشبه مرحبه قلت لكم تفضل هذا أن طهاره ضعيف ضعيف ضعيف كنت حتى لما توحم لما توحم وجود الماء توحم يعني أقل خمسين 100 يعني شك يعني زورة 5 بالمئه واحد بالماء أقل من ذلك وجود الماء ضبرة ينوم اذا كان ان لم تدخل الطائره في صلاه اكبر او دخلت طائره دخل لا يخطب بها اذ لكن لو شرع في رفع اليدين ورفع الله اكبر في صلاه خط فرضها بالتيمم ووجد الماء او تراه منه لا يطمن اذا كان مكان طف او حضر مما لا يغلب ضد باذن ودخلت قربعه ثم وجد الزناء التلام المصطيح والصلاة الذي يؤديها الأحيان الذي يغتل الزناءه واحد ما أرسل اثنان رؤية الماء في كل حتى تواهم او حتى تواهم الماء ورؤيه الماء في غير وقت الصلاه غير ثلاثه جدا نعم يا سياده وتحضر الماء قبل قضاء الوقت يجب عليك ان تستنفر بالوضوء لكن اذا صار الوقت فهل الغليه تغت وفرض يفوط بالتيامن ولا لا بالتيامن اذا كان يفوط بالتيامن خلاص إذا لدينا خلفياتهم بالتعامل سنجيب عليك النحوض أو تأخذك كان كانت تعمم عن الجنانة ماذا؟ أو ثالث أو المشكلات التعامل هي الرزة. ما هي الرزة من آل الله تعالى وكل العافية وكل هي قطر من يصح صلاته الفيه ادنت يقرؤه من يصح صلاته الفيه حكم الاسلام لله الاسلام. من غير ان يقطع من يصح الربدة طب. طب حتى ولو كانت أثناء تيامون لو كانت تيامون وما تتكر بالله ريال الله بطر تيامون بعد ذلك الوقت بقرة يحتاج من جميل لأن في يتشوف تيامون بخلاف الوضوء الوضوء إذا تتكر في بالله الله بعد أن اتكره الوضوء أو حتى في اثناء وضوءه ثم عادة إتكرار كفرة أو ما سلطان في صحيح عندما سلطان سلط من ثم تجد معالي الأستاذ من في الوضوح قتل أو ثم تجد وعلي نفس معالي الأستاذ سلط ما له سلط ولا ما له الوضوء ثم تجد وعلي الأستاذ الوضوح أول صحيح فيمكن الوضوء الذي كان قبل جذب او يطوب او قبل الاخير اذا اتفر ان لا اثناء الوضوء معادل ذلك فما تغفل ونقضل الريضة صحيح ولكنه اذا ارد الريض الوضوء عليه ان ينوي من جديد ينوي لما باقي لك. ينوي لما باقي لان الريضة قطعة منية لكنها لم لم يأكل ربطه الثابت للرسل لما لماذا حفظنا ايام من ولن لماذا؟ لأن التهارة من بعض لأن التهارة من بعض فلا محطه الصلاه تفتح البلاد هو محطه الصلاه الشريعه ووجدنا يا ايها الانسان شيئا نفس يا ايها الانسان مكلف الذي الذي هو مميز حتى لو يكن بالغ المكلف او المميز محافظه الجمهور ومحافظه الثلاثه المشكله أن الكريم انه لا تصح العباده من عباده حنينيه ان كان الكاهن في محافظه لكن انا تصح منه طب ما انها هل اذا محافظه وهو لا تصح له العباده ان سيدنا مقلد اكثر مطاخه هو هو وحده هو طور والغالب في البنات ومرض يعني الفوه ولذلك يعاقب عليها جميعا يعاقب على كل ويعاقب على عدم اداء الفوه ولم نكن مضطره لا من تصدي ويشكل كل هذا ويقال هو ما بدا حال ادماني صحيح لما افتذ لم يقصد وضوءه كيف يقتل وضوء اقل من يعني ما حال بينه وبين عدم حق وضوءه فقط انه ليس صاحب نيه لو كافر فليس صاحب نيه اذا اكمل وضوءه هو, هو كافر أو ملتزم لا ينصح اذا أمس هو, هو كافر لا لانه ليس صاحب نيه فما حصل منه صحيحا قبل ردته صحيح لكن الله وهو متد والعلم لله أن يوضي له وضوء عاد الامتداء والحمد دمر بالفقه يوضي له بنيه جديدة أرى؟ بنية لما بقي، بنية لما لماذا أقول نعم. نعمة؟ من الشمائة والملاكيان يقول لمن الصلاة الإنسان إذا كان يتكلم كلام مسلم أو غير ذلك يتكلم ماذا أقول عن غير صلاة لمن الصلاة الذي يأكل الصلاة يأكل الصلاة إذا كان يتكلم الصلاة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقال لن يقرئ ليلقرئ صلاه الناس لا نامي. لا لا الخير اريد ان اعرف هل لي اقرا في الصلاه نعرف الصلاه تماما هو غير يعني هو كل يش الصلاه بتاع هل في التي اتبيها بها ليه هو الذي يمكن ثلاثة 3- ما الوجود في خلاياه اثنان ذراء الماء في خلايا حي ولم يكن مؤخر الوجود اصل الخلايا كانت حركات كثيره متتاليه في هذا لا علاقه لهم بالمسائل فهو ما الصحيح او ما تلاها من الطيات الصحيحه السؤال من لأنه لا يصلي بالكلم إلا صعيدة راحلة لا يصلي بالتيمم إلا صعيدة واحده وبعده يصلى ولا لن يصلي ولن يصلي دخلت الصلاة ثم أزأ بحركات مضطرة لتصلى هو يصلي هنا فمسحوا عليها ويتيرمن ويصلي ولا اعاده عليها ان كان وضعها على طول. نتكلم الآن على تنظم يستمره ويستمره ويستمره أنواز من الماء ولكنه لا تستعمل الماء إما بوجود جبيرة على كامل العض أو على جزء من العض. فيقول الطاحن جبائي الطاحن جبائي.